أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَ مَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها فالنهار إذا جلاها والليل إذا يوشاها وَمَا وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقباها قَد أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا فَقَد خَابَ مَن دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوْرِهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَشُعَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا 119. وَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا